أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما ونيتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذين قوس وباليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَن يَسْتَمِنِنَ كُنْتُمْ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ تَنْجَمَعُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ مِنْ عُجْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مِنْ عُجْوَةِ الْغَيْبِ وَرَأَى الرَّبُّ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولو تباعدتم نختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا أمرا كان مفعولا لِيهلك من هلك عم بينة ويحيا من حيّ عم بينة وإن الله لسميع عليم إذ يُريكم الله في منامك قليلاً ولم أراكم كثيراً النفاشين تم ولا في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم من ذات الصدور وإذ يُريكمهم إذن سقيت في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم لأقضي الله يقضي الله أمرا كان مفعولا إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فيها نفوس بذكر الله بذكر الله كثيرا لعلكم تفنيحون وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغْيًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاغٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَاف الله والله شديد إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجواهم وأدبارهم عذاب الحريق ذانك بما قدمت ايديكم وان الله ليس مظلما من العباد كذلك يري في زعون والذين من قابلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله غفي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بين نفوسهم وأن الله سميع عليم كذب آن في والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آن في زعون وكلهم كانوا ظالمين إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فإِمَّا تَنزِلَنَّ في صَكٌّ مِنْ رَبِّكَ فَهُمْ حَاضِرُونَ بِفِشَاجٍ مَنْ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سبقوا أَنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَنَا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون من شيء في سبيل الله موفينيكم وأذتم لا تظلمون وإذا جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 يا أيها النبي حجّض المؤمنين على القتال إيهكم منكم عشرون صامير يغلبوا مئتين وإيهكم منكم مئة يغلب ألف الذين كفروا الف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعنب أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لئن كتاب من الله سبق لمسكن فيما أخذتم عذاب عظيم فكل مما غنيتم حالا أنظيبا وتج الله إن الله أفور الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلْ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الْأِسْرَاءِ يعلم الله اللَّهُ مِنْ أَمْرِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ويوفر لكم والله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا بأموالهم ونفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإني سأنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم من بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أبناء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا نصروا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 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة شهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مخز الكافرين وإذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بنيء من المشركين ورسوله فَإِنَّ ذَهَبَ ذَهَبًا وَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَتَوَلَّيتمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَيُحَقِّقُوا إِلَيْكُمْ فأتمو إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتاقين فإذا نسنا خال أشهر حرم فإذا نسنا خال أشهر حرم فقط المسكين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصرهم وقعدوا لهم وقعدوا لهم كلما فصل فإذا تابوا قاموا صلاة الزكاة. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فيجيزه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتاقين كيف من يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفوائهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمن غليلا فصدوا على سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم, إنهم لا أيمان لهم لعلهم يامتهون ألا تقاتلون غوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة فَاللَّهُ وَحَكَمُ أَنَّ تَخْشَهُ إِذَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَآتُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِيَدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ إِذْ فِي سُجُورٍكُمْ مّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ولم يتخذوا مِن وَلَمْ ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَلَمَّا رَأَى مَا كَانَ اللَّهُ أَن يَعْمُرُوا وَمَا اللَّهِ شَاهِدِينَ وَرَسُولُهُ إِلَّا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 لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموانهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم رحمة من ولضوان وجنات لهم فيها نعيم مظيم فيها أبدا إن الله عبده شر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقلوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فهؤلاء هم الظالمون قل إذا كان آباؤكم وأبنائكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرةكم وأموالٌ قترفتموها وأموالٌ قترفتموها متجرات تأخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهادنا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يأتي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في موانع كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم ولدتم دومين ثم أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشرجي كون نجسون فلا يضرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم علتنا فسنف يونيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحجمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون, ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يغايون قول الذين كفروا من قام قاتلهم الله أن يُفكّون اتَّقُوا أَحَبَّ رَهْمَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ الله النَّعْلِ وَالْمَسِيحَ بَنَّ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا نِعْبُدُ إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهِ إِلَّا وَسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلْنَا رَسُولَهُ بِهُدًى وَدِينٍ حَقٍّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أموال الناس بالباطن ويصدون عن سبيل الله والذين يكذّلون الذهب وينفقونه ولا ينفقونها في سبيل الله في سبيل الله فبشرهم عذاب أليم يوم يرحمانها في نار جهنم فتكوم بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنّزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إن عدَّة الشهود عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تغنموا فيهن عن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة أنكما يقاتلونكم. كما يقاتلونكم كافئ واعلموا أن الله معلم التقيين إن من نسي زيادةنا في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يأمطه عدة ما حرم الله عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يَجِنُّ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَنَاهِ إلا تنافروا يعذبكم عذابا إدماج استبد قوما غيركم ولا تضره شيئا الله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثنيتني إذهما في النار إذهما في النار إذ يقول نصح لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تره بجنود لم تره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن في روح فامت قال بأموالكم أنا في سبيل الله زلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا سفرا قاصدا تتبعوك ولكن بعودة عليهم الشق وسيحلفون بالله لم يتضاعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما يذنت لهم حتى يتبين لك الذين صلقوا الكاذبين لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهزوا بأموالهم وأنافسهم والله عليم بالمتاغين <تصفيق> إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والرتابة قلوبهم فهم في ريبهم وَإِذَا مُثَابَئَ قُلُوبُهُمْ فَهُوَ فِي الرَّيْبِ مِنْهُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدَّتُوهُ وَلَأَرَادُوا الخُرُوجَ لَأَعْدُّ لَهُ عِدَّةً وَلَكِنَّ كيدَهُمُ اللَّهُ يَعَكِّرُهُ فَتَبَّاً لَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا قَبَالًا وَمَا والله عليهم عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم من بالكافرين إنا تُصِبَكَ حسنة تسوء، وإنا تُصِبَكَ مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتبلّوا من قبل ويتبلّوهم فنيحون كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأموالنا وعلى الله فنيب كل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن ينصبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا ضوعا أو هل لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كاليهون فلئن تعذب كم والهم ولا أملانهم إنما يرين الله أن يعذبهمها في الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم نميركم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لم يجدون ملجأ أو موارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعضوا منها رضوا وإن لم يعضوا منها إذا هم يسخضون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتنا الله من فضله ورسوله, ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما صلقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله ومن يستفيد فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذن النبي ويقولون هو أذن قُلْ أُذُنُ خير لكم يؤمن لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْنِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُوا أَنْ يُرْضُوهُ إِذَا كَ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدنا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل إن الله مخرج ما تحذرون ولئذا سأسهم ليقولوا إنما كنا نخوض ونلعابا قل إِبِلَهِ وَأَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لَا تَعْتَدِرُوا قَلِكَ فَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّا عَفُوٌّ عَاقِفَةٌ مِنْكُمْ نُعَذِّبَ عَاقِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويطمضون أيديهم نشو الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمولا وأملادا تستمتع بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوفتم وخوفتم كالذين خافوا أولئك حميدات أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم من فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا ومساكن ضيبة في جَنَّاتِ عادا وليضبان من الله أَكْبَرُ ذلك وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين باطل عليهم وهم جهنم وبئس المصير يحرفون من الله ما قالوا ولقد قالوا كلمة كفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أوناه الله ورسوله من ضفاضة فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا إِنَّهُ مَانِفِى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن نَّاصِرٍ مِّن لَّدُنْهُ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَانَا مِن فَضْلِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتبلوا وهم معنظون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما بعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم نجواهم أن الله علم النيوب الذين يلمجون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استوافير لهم أملان تستوافير لهم إن تستوافير لهم سبعين مرة فلن يوافر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فلهم قلدون بما قاعدهم خلاف رسول الله وكريه أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في نحر قل لا رجها نمشد حرا لم كانوا يفقهون فاليوم حكم قليلا واليوم كم كثيرا نجزا أم كانوا يكسبون فيئر رجعك الله إلى ضائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا نتأخرج معيا بدما لا نتقاتن معيا عدوا إنكم أضيئن بالقعود أول مرة نفَقُعُدُ مع الخانفين ولا تصل على أحد منهم ما أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهد نفسهم وهم كافرون وَإِذَا كُنُّ سَيَأْتِي سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَذَنَكَ أُنَطِّلُ أُلُطّن مِنْهُمْ مَقَالُوا دَخَلْنَا مع مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَانِفِ وَطَبَعَ عَلَى كُنُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ونفسهم. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَانِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ مَقَاعِدَ لَدَيْنَا كَتَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حاج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من رسبيل والله وفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تَوَلَّوْا أَعْنُهُمْ من مِنَ الدَّمَعِ حَزْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّمِينُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَوْنِيَ رَوُبَ أَن يَكُونُوا مَعَ الْخَبَانِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ